وللله جنود السماوات والأرض وكان الله علي منحكما ليدخن المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري منها تحتها الأنار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عاد الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بِاللَّهِ الضالين بِاللَّهِ ضَلَّ سُوءُ عليهم دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِمَ اللَّهُ عليهم وَلَعَنَهُمْ أَعْدَنَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهَا وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيز حكيم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتوقروه وتسبحو وتسبحو بكرته وأصيلا. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كَتَبَ انَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُونَ كَمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا سَيَقُولُونَ كَمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 قال بالرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم ظنتم ظن السوء وقلتم قوما ضوراً وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عن المريض حرج ومن يطئ الله ورسوله يدخله جنات يدخلون جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوا لك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجلنكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيبا واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بنا وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتنكم الذين كفرون ولن أولئك ادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا الله التي قد خلث بها قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفّ أيديهم عكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن اضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراء هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أي بلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم أن تطئهم فتصيبكم منهم عرّة بغير علم يُودِخِنَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّنُونَ عَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُنُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ جَاهِلِيَّة فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علیمًا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدفرن المسجد الحرام إن شاء الله آمين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فجعل من ذلك فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل امسن مسونه ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمًا بين أقم تراهم ركع سجدة تراهم ركع سجدة يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سبهم في وجوههم. من أثَنِ السُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَجَرْعٍ أَخْرَجَ شَبْعَهُ فَأَزْرَعَنَّ فَأَزْرَعَنَّ فَسَتَغْنَظَفَ سَتَوَاعْلَى سُقِيٍّ يُعْجِبُ الزُّرْعَ عَلِيَ خِضَابِهِمُ الْخُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مغفرة وأجرا عظيما